يوم يجمع الله رسول فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا عِلَّمَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَاهُ الْغُيُودَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيِسَ بِنَمَرٍ يَمْذَكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَادِدَتِكَ إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُوسِ